إذا دُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيهَتْ عليهم آياتُهُ زَادَتْهُمْ إيمانَهُمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ لَا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 فَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ السماء إيمانا ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم لإجزى الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنون سأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا عَبْدَ فَضْرِ بُوْثَ وَقَالَ أَعْنَقِ وَاضْرِ بُوْمٍ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَاءٍ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُو اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِن الله سديد العقاب ذلك فذوقوه وأنا للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء برضب من الله فقد باء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 الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن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 تطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواء الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها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 سيد لائقا واذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم فاوىاكم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 والله ذو الفضل العظيم وإذ ينقر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت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 أرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصطدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون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 ما قد سلف وإي عودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير فَإِذْ تَوَلَّوْا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاءٌ لَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْنَّصِيرُ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَلِمْتُم مِن سَيِّئٍ فَأَنَّ لِلْ فَمُسْهُوًا لِرَسُولِ وَالِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا على عددنا يوم الفرقان يوم تلقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انت بالعدوة الدنيا ومن بالعدوة القصوى والله اكبر منكم وَلَوْ تَمَاعَدْتُمْ لَاحْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يريكهم الله في منابك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 خاف الله والله سديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر وهؤلاء دينهم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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي سديد العقابا ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنهم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 لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت من قوه ومرابط الخيل ترهبون به عدو والله وعدكم واخرين من دونهم واخرين من دونهم وَلَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 إن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال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 يردون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لما سكم في ما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلاوة طيبة واتقوا الله إن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 اِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 حتى يهاجرون وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميفاقا والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض